ان نسنلقي عليك قولا ثقيلا اننا شئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وثبت ال اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا لا إله إلا هو فاتخذه ولا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرًا جميلًا وذرني والمكذبين أول النعمة ومهلهم قليلًا إن لدينا أنك لو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 سَاعَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فكَيْفَ تَسْتَكْبِرُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ فَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ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 وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجر واستغفر الله إن الله غفور الرحيم.